وكما قال الشاعر تمر بنا الأيام تقرا وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فليس بعائد ذاك الشباب الذي مضى وليس بزائل هذا المشيب المكدر وكما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون مضى هذا العام وانطرى وفقدنا فيه من فقدنا من إخواننا والاعزه علينا ومن المصلين معنا ومن غير المصلين كذلك قد مات ولا ندري هل يأتي علينا عام جديد أم نكون قد وسدنا التراب فالله الله في أعماركم قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ من المعلوم معشر الاخوه ان الاعمال عند خواتيمها يراعى فيها امراه وابتدان فالاعمال لا تخلو من خير أو شر فالخير يرجى له القبول والشر يستلزم الاستغفار عامق قد مضى وانصرم وقد حوى ما حوى من حسنات أو سيئات فالحسنات يرجى لها الخبور فما ندري وإن عملنا الحسنات هل تقبلها الله سبحانه وتعالى أم أنها تلق وتلقى في وجه صاحبها كما يلقى الثوم الخلق ولذلك كان اهل الفضل والصلاح يعملون اعمالا صالحه ويسألون الله قبولا تهوى القليل ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يبنيان الكعبه واي فضل افضل من بناء الكعبه يرفعان القواعد من البيت ومع رضي ما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرتاح متقربا إلى الله بذبيحته وباضحيته ويقول مع ذبحه بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امه محمد بل واهل الإيمان عموما كما قال تعالى الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون وفي حديث حسنه بعض اهل العلم الفضلاء ان عائشه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه عن قوله تعالى الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجده انهم الى ربهم راجعون قالت يا رسول الله هذه الايه في قوم يسرقون ويزنون ويخافون العقاب قال لا يا بنت الصديق انه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الا يقبل منه فنزاما ناصر لهم امام الاعمال الصالحه التي قدمتموها لربكم ان تسالوا الله لها القبول قد تكون قد شيبت بالرياء والرياء يدمرها قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا وقال سبحانه في الحديث القدسي من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه قال نبيه محمد عليه الصلاه والسلام يقول الله تبارك وتعالى اذا جاء الناس باعمالهم يوم القيامه اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء فتذبعوا الأعمال سدى ويذبوا جاءت سدى قال تعالى في شأن أقوام قل هل منبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضلت عيوهم في الحياة الدنيا فهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فكم من مجاهد تسعر به النار أول ما تسعر وكم من متصدق تسعر به النار اول من تسعر وكم من عالم وطالب للعلم تسعر بهم النار اول ما تسعر والعياذ بالله كل ذلك اذا ابتغي بالعمل وجه اخر غير وجه الله سبحانه وتعالى فلزاما ان تسالوا ربكم تبارك وتعالى القبول قبول الصلوات قبول الزكوات قوموا لعموم الاعمال فان الله قال انما يتقبل الله من المتقين وامام ركام السيئات وجبال الخطايا لا بد ان تقدموا لها استغفارا استغفارا يليق بها ولا يزكي احدكم نفسه فكان من شانها للفضل والصلاح وهو من الاستغفار فاذا كان الانبياء هذه حالهم ادم عليه السلام وزوجه يقولان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ونوح اول رسول بعثه الله الى الارض يقول والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين وإبراهيم عليه الصلاه والسلام يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وموسى الكريم يقول رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي وداود عليه السلام ظن انما فتناه فاستغفر ربه وقرر كان اناه وسليمان قال رب, أهب لي ملكاً رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد ونبيكم يقول عن نفسه انه يغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم مائه مره وفي حديث اخر يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه اني استغفر الله في اليوم مائه مره ثم يعلم أصحابه ذلك يقول أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاة صديق الأمة يقوله قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصديق يا ابا بكر قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ثم إن ربكم يناشدكم جميعا أن ترجعوا إليه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفسدون ثم إن الله يذكرنا فيقول تعالى ولو أنهم الظلم أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما ويقول في ايه ترق لها القلوب يقول تعالى والله يريد أن يتوب عليكم الله يريد أن يتوب عليكم ويقول سبحانه وتعالى أيضا يقول سبحانه وتعالى ايضا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فيا معشر الناس لربكم لرزقكم اذ امركم بالاستغفار اذ ينزل الى السماء الدنيا اذا كانت الثلث الاخير من الليل فيقول هل من مستغفر فاسمعوا هل من سائل فأعطي هل من داع فأجيب ماذا بعد ذلك ماذا تريدون من ربكم سبحانه الكريم الحليم الغفور الرحيم وينادي في السلس الأخير من ذا الذي يستغفرني سأغفر له من ذا الذي يسالني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه فما عشر الإخوة قدموا استغفارا طويلا لأعملكم. ولا وليأغنى عدكم من رحمه الله مهما قدم وأترك قال تعالى قل يا عبادي الذين أتركوا على أنفسهم لا تقنطون الرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فقال القليل ابراهيم صلى الله عليه وسلم ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون فقال حفيده يعقوب عليه السلام انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فلا تياسوا ابدا من رحمه الله مهما قدمتم فالتوبه باب مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلوا أن ربكم يطرح يفرح برجوعكم برجوعكم إليه كما قال عليه الصلاة والسلام. أقسم على ذلك والله والله ل الله أفرح بتوبي عبد من نزل كان معه راحلته في أرض فلا عليها زاده وطعام وشراب فظن راحلته عليها الزاد والطعام والشراب سبحت عنها فلم يجدها فأيس من رجوعها سنام مستسلما للموت واضعا قده على يده ينتظر الموت فأفاق من نومه فإذا براحلتي عند رأسه فقال من شدة فرحه اللهم أنت عافي وأنا ربك أقطع من شدة الفرح فردنا أطرح برجوع عرضه إليه من هذا الذي اضل راحلته ثم وجدها فلا يهتم أحد من رحمه الله ولا أقنصن أحد من رحمه الله قال الشيطان لله عز وجل وعزتك يا ربي لا ابرح اغونا ذلك ما دامت الارواح فيهم قال تعالى وعزتي لا ابرح لهم اغفر لهم ما استغفروني فلا ينبغي ان تصنف ولا ان تياس ابدا من رحمه الله ولا ان تقنط غيرك كذلك ولا ان تياكسهم من رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني اسرائيل رجلان متآخيين وكان احدهما مسرفا على نفسي والاخر عابدا فكان العابد لا يرى المسرف على ذنب الا ويذكره اتق الله دع ما لا يحل لك فلا يلتفت وفي يوم قال له هذه المقوله وقد راه على ذنب فقال المزرك على نفسه يا هذا خلي بيني وبين ربي عز وجل أبو أنت علي رتيبا فقال قال هذا العابد والعبادة بغير علم تضر في كثير من الأحيان أما العبادة بفقه فتنفع قال هذا العابد والله لا يغفر الله لك قال تعالى أنذى الذي يتألى علي أن لا أغفر لكلام إذا فقد غفرت له وأغبطت عملك فهبط عمل العابد هبط عمل العابد إذ تألى على الله ان الله لا يغفر لكلام بل والنبي قال قال له رب ليس لك من الأمر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فإنهم ظالمون فلا تقنطوا احدا من رحمه الله لا يخشى عليكم حديث قاتل التسعه وتسعين سال عن اعلم اهل الارض لما أراد التوبه تدل على عابر فاداه قال له ان الابعد قتل تسعة وتسعين نفسا هل من توبة قال لا فقتله فأتمل به المئة وهذا من سوء الفقر من سوء فقنا لا دبي بلا علم وبلا فقه ثم سال عن أعلى من أهل الأرض أولا سال عن أعلى من أهل الأرض ثم سال عن أعلى من أهل الأرض فدل على عالم أهداء قال إني قتلت مئة نفس لي من تومة قال سبحان الله ومن الذي يحول بينك وبينها من الذي يحول بينك وبين التوبة ولكن اترك أرضك أرض السوء بلا أرض كذا وكذا سمع قوم من اهل الصلاه يعبدون الله فاعبد الله معه فعلى ما امر به مات في نصف الطريق حضرته ملائكه الرحمه وملائكة العذاب فاقتصموا في أمره قالت ملائكة الرحمه رجل اقبل بقلبه إلى الله تائفا قالت ملائكة العذاب رجل قتل مئة نفس ولم يعمل خيرا فاقتصموا فيه فأوعى الله إليهم أن يتحاكموا إلى أول من مر بهم فجاءهم من يتحاكمون إليه ملك فقال قيسوا ما بين الأرضين ملك على قول من الأخوال العلماء قيسوا ما بين الأرضين فإلى أي ما كان أقرب فهو من اهلها فقالتوا ما بين الأرضين فماذا كان من قدرة الله جاء هذا الرجل بصدره إلى أرض اهل الصلاة تحرك بصدره حركه الله بصدره قيد شبر، فوجدوه أقرأ إلى أرض صراع بشفر فتلقته ملائكه الرحمه فلا ينبغي أن ييأس أحد من رحمة الله ولا أن ييأس شخصا من رحمة الله في الصحيح أن الصحابية الملقب بحمار هذا الصحابي كان يكثر من شرب الخمر فيؤتى به فيجلس ثم يعود فيؤتى به فيجلس حتى قال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوا فإنه أعلم يحب الله ورسوله وفي بعض الروايات لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم فمعشر الاخوه, الإخوة. لا تياسوا من رحمه الله ولا تقنطوا احدا من رحمه الله وفي ذات الوقت لا تستهينوا بمحارم الله فقد يظن الله انه لاسلام انه يغفر له كل شيء ورب العزه يقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الاليم ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد لا قابل الطول لا اله الا هو اليه المصير وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في إرة حبثتها لا هي أفهمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش حتى ماتت وفي الحديث الاخر ان رجلا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مع النبي في غزوه من الغزوات تاتاه سهم غرب اي لا يعرف راميه فقتل فقال الصحابه اني انه الشهاده في سبيل الله قدم النبي عليه الصلاه والسلام صاحب النبي وامن به ثم خرج مجاهدا ثم ها هو ياتي سام غرب فيقتل هنيئا له الشهادة في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام كلا اي ليس الأمر كما تقولون والذي نفسي بيده إن الشملة التي أقذا يوم قيبر من المظالم أي قبل أن تقسم المظالم لا تشتعل عليه الان نارا فقام رجل فقال يا رسول الله وان كان قضيبا من اراك ايعوذا من سواك قال وان كان قضيبا من اراك فكما ان الشق لا يياس من رحمه الله لا يقتر ابدا بسعه عفو الله فلا يامن مكر الله الا القوم خاسرون قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم هكذا قال ربنا في كتابه الكريم لاتنا بخير من اصحاب نبينا محمد فلما عصوا نبيهم يوم احد حل بهم من البلاء والنكد ما لا يخفى عليهم شج راس نبيهم محمد وكثرت رباعيته عليه الصلاه والسلام وقتل عمه حمزه وبقرت فضله واستخرجت الكبد فلاكتها امراه باسنانها لسنا بخير من نبي الله يونس كان داعيا الى الله عليه الصلاه والسلام نبيا كريما يدعو الى ربه تبارك وتعالى فماذا كان لم يجبه قومه تخرج من البلدة مغاضبة عن غير أمر الله له فماذا كان قال تعالى وزنوني إذاب مغاضبة فظن أن لن نغفر عليه سنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي الآية الأخرى فنبتناه في اليم وهو مليم وفي الثالثة فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم أبونا آدم قبل كل هذا ما الذي أخرجه من الجنة ما الذي تسبب في نجع النبات عنه بعد أن كان مجسورا ومستورا بعد أن كان منعما في الجنة يأتيه من كل صنوف النعيم فيه ما الذي كان سببا في شعريته ونزع لباس والثياب عنه وعن زوجته كما قال تعالى يا بني آدم لا يكتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما جوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه ما الذي تسبب في هذا العري وجعل آدم يقصف على أورته حتى يسرها يقصف على أورته بورق من أوراق الجنة إنه ذنب آقا بي ربك وهو لا تقرب هذه الشجره فاقترب منها ادم وزوجته عليهما السلام فتاكدوا اي يا اولد الماء ان الذي يبدل النعم ويحيلها الى نقم هو العصيان والتمرد عن امر الله قال تعالى وكاين من قريه عادت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فاتقوا الله يأولي الأذباب ويقول تعالى فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها مصر. وقال تعالى لقد كان لسبق في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاهربوا فارسلنا عليهم سيل العارم سيل المدمرا مبصرا وابتلناهم بجنتيهم جنتين زوالي ككل خمر وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل إلا الا الكفور وغير هؤلاء وقام نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا اليما وعادا وتمود وأضحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا فكلا ضربنا له الامثال فكلا تبرنا تذيرا ولقد آتوا على القرية التي امطرت مطر السوم افلم يكونوا يرونها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 وَمَا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا يظلمون تقوى <تصفيق> للمال ما شر اخو قدموا وَتَوْبَةً وَإِنَابَةً وانابه ولا تنسوا التحلل من المظالم فالمظالم لا يكفيها الاستغفار بل لا بد وان تؤدي الى أهلها الحقوق الى أهلها يوم القيامه حتى يقال للشاة الجنحاء من الشاة القرناء من كانت نوعا جاديه بظلمة فليتحلل منه قبل لا يكون دينار نار ولا درهم إنما يا الحسنات والسيئات إذا خلص المؤمنون من النار يخبصوا على خلطرة بين الجنة والنار ستقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا وفق هذا اليوم ناصر الإخوة وافق هجره نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد هاجر صلوات الله وسلام عليه في مثل هذا اليوم تاركا أهله تاركا دياره تاركا امواله كل ذلك في سبيل الله طلب لمرضاه الله كما قال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واتعة سيايا فاعبدون هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في مزي هذا اليوم بعد أن لقي من البلاء ما لقي بعد أن ناله من العذاب ما قد ناله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كان الاذى قد اشتد ايضا بي وباخافي وبلغ بهم مبلغا شديدا فادن لهم في الهجره كل يستجئ الى الهجره او يستجئ الى طريق اخر وكان من من التجه الى الهجره بعد الاذى الشديد الذي لا يطاق ولا يكاد يصبر عليه جعفر بن ابي طالب وعثمان الغفاران رضي الله عنه في طائفه كبيرة من أصحاب النبي حتى إذا الأمر اجتد بأبي بكر السفير هو الاخر اجتد بأبي بكر فخرج من داره مهاجرا خرج من مكة مهاجرا رضي الله عنه فاتجه خارجا من مكة فلقياه رجل يقال له تبتغن كما قالت عائشة ما عقلت أبواي إلا وهما يدينان الدين أي وهما على السلام وكان قلما يوم يمر عليه إلا وأتى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وعشيئ صباعا ومساء الرسول ببئتنا ثم إنه بدى لأبي بكر أن يهاجم أي بعد أن بلغ به الأذى والشد تخرج. من مكة فلقي ابن الضغن تسار ابن الضغن وكان سيد البلاد سيد القارب إلى أين يا أبا بكر قال أبا بكر قال تحمل معنا الأسى قلت أسى قرشت من بلدي أتيح في الأرض أعبد ربي عز وجل فقد اخرجني قومه قال له ابن الضغن والله يا أبا بكر لا تخرج منها ولا تخرج فإن مثلك لا يخرج يا أبا بكر إنك رجل تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الطيب وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار يا أبا بكر فانزل جواري فوافق ابو بكر على عام العرض ورجع ميث التغن إلى قريش ومر بالملئ من قريش وقال يا معدر قريش كيف تخرجون رجلا تصل الرحم ويحمل الكل ويكتب المهدوم ويعين على نوائب الحق إن والله مثل هذا الرجل لا يفهز فقالوا له فقد قال إني انزلته في جواري قالوا له لك ذلك لكن لنا شرط أن يبقى ابو بكر في بيته يقرأ القرآن كما يشاء يقرأ القرآن كما يشاء ويصلي كما يشاء ولكن يفعل هذا كله في بيته لا يسمعنا القرآن ولا يسمع نسانا ولا يسمع ابناءنا فوافق ابو بكر على ذلك على ان يقرأ القران في بيته وعلى ان يصلي في بيته ثم مضى على هذا ثمنا ثم بدا له ان يبني في فناء داره مسجدا في فناء البيت فبنى مسجدا في فناء البيت فكان يصلي فيه وكان رجلا رقيق القلب لا يملك الدمعه فكان اذا قرأ القران بكى وزلفت عيناه الدمعه فالتفت حوله نساء قريش وابناء قريش ينظرون الى صلاته ويعجبون منهم فخشي القرشيون على اولادهم ونسائهم من ان يؤمنوا من قراءه ابي فجاء ابن التغنا قائلين له انا كلينا ان نغفرك في رجل قد اجرته فاما ان يترك ابو بكر الاستعلان واما ان يرد اليك جوارك فان نخشى ان نغفرك أن في جوارك فجاء ابن التغنا وقال يا ابا قد علمت ما عادت علي قريش فاما ان تقرأ في البيت ولا تعلن ثلاثنا فليس المراجيون بمقرين لك الاستعلاء وأفرأ أن يتحدث الناس اني أغفرت في رجل قد أجر وإما أن ترض إلي جوار قال ابو بكر بل ارد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجد فلقي من الأذى ما لقى ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قال لأصحابه إني أريد دار أيضا بكم أريد أنكم الى إلى أرض ذات نقر وأرى عن يمامة أو هجر هذر التي يتحسن الآن في بلاد السعودية أرى عن يمامة أو هجر كما كانت يمامة ولا هجر فكانت المدينه المدينة ثم إن الصحابة بدؤوا في الهجرة إليها واحدا تلو الاخر وأراد أبو بكر ان يهاجر أراد أبو بكر أن يهاجر أن يسبق النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه النبي المجد والصبر قال اترجوها يا رسول الله أترجو أن تهاجر سأكون طاهبا لك قال نعم ثم إن النبي اتى أبو اتى أتى فكان ابو بكر قد عد راحلتين وراحله له وراحله للرسول الله وعلى الارضات اشهر الاستعداد للهجره ولمشوارها الطويل فجاء النبي الى أبي بكر في الظهيره قالت عائشه يا ابي قد جاء رسول الله في وقت لم يأتنا فيه جاءنا في الظهيره فقال ما اتى فيه بأبي هو أمي إلا أمر قد حدث فجاء النبي وقال قد أذن لي في الهجرة قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة يا بابك قال الصحبة يا بابك فقال عندي راحلتان قلت اعداهما يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام وهو العثيف المتحسب قال بالثمن فاشتراها النبي من ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثم ان الله قد قال وان يكاد الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين تمال اهل الشرك في هذه الليله على الفتك برسول الله على قتل النبي عليه الصلاه والسلام تماروا على قتله عليه الصلاه والسلام واتفقوا على ذلك فكان الذي لا يخفى عليكم ان علي نام في فراش رسول الله عليه الصلاه والسلام في هذه الليله ثم ان النبي خرج مع ابي رضي الله عنهم اجمعين وصلاه الله والسلام على النبي الأمين وجاء المشركون امام بيت الرسول يرقبونه طول الليل قالوا يتصنع لهم ويتقلب في الفراش يهمهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما النبي فخرج مع ببك حتى بلغ غار ثور بلغ غار ثور فبات في ثلاثة أيام وكان يرى عليهما آنه ابن فهيرا غلام لأبي بكر يرعى الغنم ويتصنى أنه يرعى الغنم فاتهما في الليل بالغنم يسقيهما من أبنانهما وكان محمد بن أبي بكر رضي الله عنه يتفقد أحوال القوم بمكه وينقذ ما يكاد به الرسول بابو بكر الى رسول الله اما اسماء ذات النطاقين فلن تغزو من فضل فكانت تربط القرد والجهاد بجزء من نطاقها ولذلك سميت ذات النطاق اوزات النطاقين وتجاهد للرسول ولابي بكر سفره الطعام وترسلها اليهم فاصبح الطعام ودخل ابو الشرك على علي وهو نائم للفتك به ظنا انه رسول الله حين به علي فسقط في ايديهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أما رسول الله عليه الصلاه والسلام وابو بكر رضي الله عنهما فتجرا رجلا كافرا من بني عبد الجيل آديا خريدا عالما بالطرق فجاءهما هذا الرجل وانطلق بما في طريق الساحل متجها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورصد المشركون الجوائز لمن يانهي برأس رسول الله وفي مكت حيا أو ميتا وجعلوا مئة من الجبل لمن أتى بالرسول ومئة أخرى لمن اتى بأبي بكر ثم ضاعف الأعطيات لمن أتى بهما ثم إن الزراقة ابن مالك ابن جعشم وكان من بني مدد عالم بالأعطيات التي رصدتها قريش لمن أتى بالرسول حيا أو ميتا فبينما هو جالس إذ جاءته جارية وهو مع قوم قالت له إني رأيت أسودة ناحية الساحل ما أرى إلا محمد فضع محمد فقال سراق قويا على ما معه ليس هذا بمحمد هذا رجل آخر ثم تلبس شيئا من الوقت ثم خرج تسنفلا على راحلته على قيله تعاذ به مسرعا فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام واذا بأبي بكر فالتقسمى صراقة ابن مالك ابن جعشا بالأسلام أن يضر النبي أن يضر أبا بكر فخرجت على الوجه الذي يكره أي لا تضرهما والانتخسام بالأسلام ليس بمشروع كما لا يفتر ولكن توافق هذا فأصر على أن يلحق بالرسول الأدى ولكن غاصت رجل فرثه بالأرض ثم نادى الرسول أبا بكر أن يلوان له فدعوى له فخرجت رجل فرثه من الأرض ثم حاول ثانية وثالثة أن يفتك بالنبي أبي بكر فما استطاع كلما رات ساقت رجل قرأته بالأرض قال فعلمت أن أمر هذا النبي سيظهر فناديتهما بالأمان أن لا أقربهما بسوء فأتى إليهما وقال لهما إني أرى أمرك سيظهر فاتب لي ورقة بالأمان أي إذا مكنك الله لا فاقربني بسوء ثم قال ماذا تريد مني يا رسول الله قال لا اريد منك شيئا ولكن عم علينا الأنباء أي عم علينا الأخطار فرجع وكل من اتقى بشخص رده من حيث وقبل ذلك على باب الغار قد وصل المشركون إلى باب غار ثور والنبي فيه هو واف بكر وأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت رجلي لأفرنا والنبي يقول يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وفي ذلك يقول تعالى اذ اخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا أنجى الله نبيه وفرجه مسافرا الى المدينه في ايام طويله فلقيه الزبير في الطريق وكان الزبير راجعا من الشام بتجارات فيها ثياب في بيض فكسى النبي ثوبا ابيضا وكسى ابا بكر ثوبا ابيضا واتجه الرسول وصاحبه الى المدينه كلما مر رجل بابي بكر ابو بكر أبو بكر شخص يعرف والرسول شاب لا يعرف فأنا الرسول أكبر سنا من ابي بكر فكلما تأل سيدنا أبو بكر من هذا الذي معك يا أبو بكر قال هذا آب يا دين السبيل هذا آب يا دين السبيل عارم آب آل المدينة لنقدم رسول الله فكل يوم يخرجون في انتظاره لا يؤتيهم إلى بيوتهم إلا حر الشمس كل يوم يخرجون في انتظاري الحر الحره سيرجعهم الا حر الشمس ثم ان اهل المدينه رجعوا ذات يوم من حر الشمس وكان رجل من اليهود قد صعب على اطم من اصاب المدينه يتابع الحدث فراى النبي وأبا بكر قادمين فنادى باعلى صوته يا اهل المدينة هذا جدكم الذي تنتظرون قد وصل فخرجوا إليه جميعا متحقين أغلبهم لا يعرفه يظن أبا بكر فلما راوا أبا بكر يقبل على خدمته يأتيه من الامام ومن القلب يحرطه عالموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا إليه وأعجبوا عليه وقبلوه مستبشرين بقدومه اضاءت المدينه يوم ان دخلها النبي عليه الصلاه والسلام وان لم يكن الضوء ضوء كما يقول البعض الظاهر لكن اضاء كما قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاه والسلام واظلمت يوم وفاته عليه الصلاه والسلام أظلمت في وجوه من واضاءت في وجوه افواه شهدنا ان النبي دخل نقل والكل ياخذ من ناقته ونبينا يقول دعوها فانها ماموره ثم نزلت ناقته عند بني النجار وهذا بأمر الله تبارك وتعالى ثم شرع النبي في بناء المسجد هذا باختصار شيء من ماجر النبي عليه الصلاه والسلام ذلكم النبي الكريم الذي ترك الارض والديار وخرج من مكة وعينه تتلفان الثقة وهو يقف على جبل الحاضراء ينظر إلى بلاده ينظر إلى مكة وإلى دياره في مكة ويقول والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله الي ولولا ان قومك أخرجوني منك ما خرج هذا نبيكم. وقبل انبيكم محمد هجر الانبياء كذلك سام لوط فقال اني مهاجر الى ربي قال اني غائب الى ربي تهذيب فكما قال ربكم جل وعلا يا عبادي الذين امنوا ان الارض واسعه فاي تعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون اذكروا ما تراني نبيكم محمد عليه الصلاه والسلام ثم ما قر الاحوال اذكروا انكم دخلتم في عام جديد في عام جديد فسب الله التوفيق لصالح الاقال ولصالح الامان ولصالح النوايا كذلك تقدم في شهر الله المحرم واقبل الصيام بعد رمضان كما قال عليه الصلاه والسلام شاء الله المحرم، المخرج فاكثروا من هذا الشهر الكريم من الصيام في هذا الشهر الكريم كما زلتم في الاشهر الحرم فمحرم منها واحبوا الصيام كما سمعتم بعد رمضان شاء الله المحرم، فلا تظلموا انفسكم ولا تظلموا اخوانكم وادبروا الخيرات واستبقوها واكثروا من التعاون لاخوانكم ولاخواتكم المؤمنين والمؤمنات اكثروا من الاستغفار لكل من سبقكم باحسان من اهل الإيمان بل وللمسيئين من اهل الايمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رب رحيم اللهم يا ولي الاسلام والمسلمين ثبتنا على الاسلام والايمان حتى نخاف اللهم يا ولي الإسلام وآل انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وارفع رايتهم فوق كل الرايات وارضل الشرك والمشركين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين فرح موتانا وموتى المسلمين وارضل الدين عن المدينين وفك اسر المسلمين وصل الله على نبينا محمد